119. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 110. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 111. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 111. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين 112. والله يؤيد بنصره من يشاء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 ذلك مَتَاعُ الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم 124. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إن 119. وإننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 110. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين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 ذلك بأنهم قالوا لن إِلَّا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووف كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون قل الله مالك الملك الملك من تشاء وتزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي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 112. والله رؤوف بالعباد 113. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 114. والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِدْرِيسَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذريَةَ بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالتِ مَرَأةُ عِمرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْلِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي كأنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْفَتَهَا نَفَتٍ حَسَنَةٍ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَعِنَّهَا قال يا مريم أن لَكِ هذا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب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 قال رب لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُومِي تُسَبِّحِي بِحَمْدِ رَبِّكِ مَعَ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 قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها فِي الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلمون الناس في المهدي وكهله ومن الصالحين. قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسني بشرا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء.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 طير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمها والابرص واحي الموتا باذن الله وانبئكم بما تأكلون وَمَا تَدْخِرونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 124. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 125. إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم فلما أحس سعي سَمِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَشَهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين وَمَكَرَ الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا إنسان إني متوّف فيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحفروا كم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعدوهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة، ومالهم من نصيرين.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 فَمَنْ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ تَعَالَهُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبته الفنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله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 اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 124. طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 117. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 118. يختص من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله كذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب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 124. ونبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين ولكن كونوا ربانين 119. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 110. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 م جاءكم رسول جَ لما معكم مُ صَدّ قُِّمَا مَعَكُمهَُّ جَ أَكُم رَسُولُ مُ صَدّ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعض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 وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَغْتَرِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وَلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أَجْمَعِينَ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يفضل. ثَفْعَنْهُمْ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ مَاتُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وأولئك هُمُ الضَّالُّونَ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أولئك لهم عذاب أليم وَمَا لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يِجِي آيَاتٌ بَيِّناتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعلم تصب بالله فَقَدْ هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا 114. وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 115. بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 تُن بِنِعْمَٰنِ إِخْوَانًا وَكُونُوا عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ من النَّارِ فَأَنقذُوكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ 117. لعلكم تهسدون 118. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بي معروف وينهون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَةُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ تَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَتَىٰ 120. وعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 121. وأما الذين بيضبت هدوههم ففي رحمة الله هم فيها خالجون. 119. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 110. وما الله يريد ظلما للعالمين 111. ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 يَحْمِلُ الْمُفْسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ثُمَّ لَا ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكثرون بِآيَاتِ ايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤمنون بما انزل وفيهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وَمَا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين 118. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرصَرٌ أَصَابَتْ أرث قوما ظلمو أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تَتَّخَذُوا تخذوا بطاعة من دونكم لا يألونكم خبلا لا يألونكم خبلا والدما أنتم قد فدت البضعة من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَאَلَ تُمُؤَلَّئِ تُحِبُّنَهُمْ وَلَا يُحِبُّنَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتاد والله سميع عليم إذ همّ الطائفة تان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوق كَرِيمُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ ثَقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُونَ يكم أيه مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من زليل بل إن تصبر وتتق 117. وقالوا من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين 118. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 124. والله غفور رحيم 125. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعد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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فاستغفرو الذنوبهم وَمَن يغفر الذنوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحى الكافرين أم حسبتم أن تذخر الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 يردوكم على أعقابكم فتنقربوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ولقد صدقكم الله وعده افتحوا السنه بإبنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازع 111. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 112. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم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 والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 112. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك 113. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 114. فإذا عزمت فتوكل على الله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 وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نفس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَتَمَنَّيْتَ 119. إنتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وفئس المصير 110. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 117. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 118. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون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 فان قلبو بنعمه من الله وفضل لم يمسه مسوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل النعيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسايعون في الكفر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 وَلِلَّهِ ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار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 وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ لا تبلون في أموالكم وأمواتكم ولا تسمعون من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبر وتتقف إنما ذلك من عزم الأمور.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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يفمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يفمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب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 السموات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.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 ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 117. ربنا مَا ما وعدتنا على وَلَا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 118. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أوث بعضكم من بعض، فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكف.